تربيه الاولاد حرام ضربهم هذا وإن منها أربعة حرق ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا we <laughs> are I don't believe Leven lang One oh,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 قلنا أرجى ما أشد سول غس استأذنك ألوط منهم منهم وقالوا ذونا All ما على المحسنين من سبيل والله Tantum! All E S...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 ترجمة <تصفيق>